فقد جاءوا ظلم وذرعة وقالوا أساطير الأول نكتت بها فهي لا عليه بكرته وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان رفور الرحمة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها Wahai الظَّالِمُونَ orang تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا kamu mengikuti كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي mereka."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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُ نَالِكَ ثُبُورًا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 ثم أضللتم عبادي ها ألا أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من سعتهم وأبأهم حتى نش الذكر وكانوا قوما برا، فقد كذبواكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفه ولا نصره، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.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 يوم يرون الملائكة تلبُ شرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاتٍ يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 قَوْمٌ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر ما كانوا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 Inka dale yudzillna an alihetina lola, au sabarna alaiha. Waseufa yaglmu nakhir yaroun al ghaba man azzal sabila. Araaita man ittaqal ilahu hawa hufaat ta taqonu أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ, هم إلا كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا نطهونا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا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 فجعل له نسبا وقهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء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 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُوا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَصْرِفْ عَنّا عذاب جهنم رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُفْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ طَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَأْ وَلَا يَقْتُلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ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 فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا